وقعوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يمتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين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 أت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غنام وأسره بضعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال قال عاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدد قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك أن إلا أن يسجن أو عذاب أليم هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميسه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميسه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميسه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستوفني لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت, وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن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 ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنوه حتى حين ودخل معه السجن فتيان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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد أمة أنونبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع زنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حسدتم فذروه في صنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعشرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطان أيديهن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 يتبووا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له مؤكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير الموزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتا وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.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 الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نزل الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرى رفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق خله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر ما كانوا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال ما الله الله أن أخذ إلا من وجدنا متاعنا عاده إن إذا اللظالمون فلما سيئسوا منه خلاصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلم أنابكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارْجِعُوا إلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَا سرق سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عنهم وقال يا صَامَ يَدَّتَ من مِنَ الحُزْنِ فَهُوَ كَضِيمٌ قَالُوا تاللهِ تفتو تذكر يوسف يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ أو أَوْ تَكُونَ مِنَ الهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها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 مَتَى الله ان قد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فالكوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتونني ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما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 حكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاغفر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين آمین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 هُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ شَاءَ وَلَا يُرَدُّ المجرمين عَنِ كان الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ عبرة فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ما كان حديثا ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وتفسيل كل شيء وهدى ورحمتا لقوم يؤمنون